Inna alhamdulillah hamdulillah subhanahu wa stajnon, stafurruon, torbu illaj, na' odam illaj, mi xurori, amfassinam, si jati, amarina. Majahdi illahon fala mudullah, majubdul illahon fala hirdjelah, és xadduqallah illahon, illallahon, és egyedduhon, és egyedduhon, és egyedduhon, és egyedduhon, és egyedduhon, és egyedduhon, és بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وصلوات ربي وسلامه عليه بأبيه وأمي وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذا هو المجلس الواحد والستون من مجالس شرح الدرن البهية في المسائل الفقهية الإمام الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى وقد وصلنا إلى باب الضيافة فيقول رحمه الله باب الضيافة يجب على من وجد ما يقري به من نزل من الضيوف أن يفعل ذلك وحد الضيافة إلى ثلاثة أيام وما كان وراء ذلك فصدقه ولا يحل للضيف أن يثوي عنده حتى يحرجه وإذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه كان للضيف أن يأخذ من ماله بقدر قراه ويحرم أكل طعام الغير بغير إذنه ومن ذلك حلب ماشيته وأخذ ثمرته وزرعه لا يجوز إلا بإذنه إلا أن يكون محتاجا إلى ذلك فلينادي صاحب الإذن أو الحائط فإن أجابه وإلا فليشرب وليأكل غير ما اتخذ الخبنة الضيافة معاشر الإخوة الأحبة والأخوات الكريمات هي أن تكرم النازل عليك والضيف هو الذي ينزل على الشخص وبيت عنده أو يتغدى أو يتعشى ولا يكون من أهل البيت قد كان العرب يبالغون في إكرام الضيف حتى إنهم كان كرماؤهم ونبلاؤهم وأجوادهم يشعلون النيران في المساء حتى يعلم الناس أن في هذه الخيمة رجلا يقرب ضيفان يأتون إليه فيذبح له الشياها والأغنام وما إلى ذلك ويكرمهم ويقريهم وكان العربي من شهامته وكرم أخلاقه وهذه الصفات موجودة في كثير من الأقوام يعني كان العربي إذا نزل عليه الضيف تكلف وذبح له ويعتبرها ويعتبر عدم إكرامي سبة في حقه فإذا أردت أن تسب عربيا فقل له إنك بخير أو شحيح وكان يقولون الضيف حتى إنهم لا يسألونه عن اسمه ولا من أين جاء ولا أين سيذهب لا يهمهم هذا يبيت عندهم آكلا شاربا اليوم واليومين والثلاثة ولا يسألون عن وجهته ولا عن اسمه إلا إذا أخبرهم هو وتكلم والحبيب صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في موطأ الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فالعرب بهذه الأخلاق الكريمة جاء الإسلام ليتمم هذه المكارم وليضبطها بضوابطها الشرعية والمؤلف رحمه الله تبارك وتعالى جاء ببعض تلك الآداب وسلكها في عقد هذا الكتاب فقال رحمة الله تبارك وتعالى عليه يجب على من ما يقري به من نزل من الضيوف أن يفعل ذلك أما نجيب فأغلب العلماء يقولوا إن إقراء الضيف مستحب وليس بواجب ولكن الأحاديث الكثيرة تدل على مذهب المؤلف وهو الوجوب كما سيأتي معنا بحول الله تبارك وتعالى وهو أن إكرام الضيف واجب ولولا ذلك لما جاز للضيف أن يأخذ بمقدار ضيافته وينصره يعني أخذه ولو من غير إذن صاحب البيت معنى أن هذا حق من حقوقه فكيف يقال إنه مستحب فقط ما هذا واضح لو كان مستحبا لكان ما أخذه سرقة يجب عليه أن يؤدب من أجلها أما وإن الشرع الشريف أذاح له أن يأخذ من مال صاحب البيت مقدار ضيافته والله عز وجل يقول في القرآن الكريم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم قال العلماء من هؤلاء الذين ظلموا من نزل على قوم فلم يقروه ولم يكرمه قال وحفظ الضيافة إلى ثلاثة أيام وما كان وراء ذلك فصدقة ولا يحل للضيف أن يثوي عنده حتى يحرجه لماذا صدق بعد ثلاثة أيام؟ لأن الضيافة قدرها الشرع الكريم بثلاثة أيام معنى أن حقه هو بهذه الثلاثة أيام فإذا زاد عليها فإنما هي أموال يتصدق بها عليه ولا يجب عليه أن فوق ثلاث أيام لأن في ذلك حرج عليه إلا إذا كان هو مستعدا لاستقباله فرحا بنزوله عليه فإلا فإن أغلب الناس إذا أطلت النزول عليهم مع ما لهم من المشاغل والأعمال وما إلى ذلك وفي صحيح البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي الشريح العدوي أنه قال سمعت أدنايا وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قولوا جائزة ترسك بهذه الكلمة الجمهور وقالوا الجائزة ليست واجبة فإذا الضيافة ليست واجبة لكن الأحاديث تؤخذ بعمومها وبشمولها ولا تؤخذ يعني الأحكام تؤخذ من عدة أحاديث ليس من حديث واحد فقط وسيأتي في هذا الحديث سيأتي في هذا وفي غيره ما يدل على أن الضيفة واجبة ونحن هنا لا نستقصي كل أحاديث الباب فإن ذلك يكاد يكون متعذرا ويطيل الدرس إنما نأخذ من كل على كل مسألة من مسائل الكتاب ما يدل عليها من غير أن نطيل الكلام ونفصل المقام على ما سلكناه في هذه الدروس من عدم بسط الخلاف وعدم الإطالة في الكلام حتى تكون الأبواب مجموعة في أذهاني طلبة العلم ويفهموها دون أي تشتت في القيل والقال وتفريعات المسائل، فلذلك فذلك له مجال آخر. قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته فليكرم هذا أمر والأمر يفيد الوجوب وقال تعليق هذه المسألة على من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قد يدل على أن من لم يفعل ذلك فقد ارتكب كبيرة من الكبائر كما ذكر بعض الأهل أن كل ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر معناها أن من لم يفعل هذا فلا يؤمن بالله واليوم الآخر أو فإن إيمانه بالله واليوم الآخر فيه, فيه دخل واضح قالوا وما جائزته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه قال العلماء رحمه الله تبارك وتعالى ما هذا الحديث أنه في اليوم الأول يتكلف له بعض التكلف، كما يحدث يعني عندنا في عاداتنا أنه إذا نزل عليك الضيف، في اليوم الأول تبسط له مائدة وتلون فيها المأكولات باجي الأول ثم الثاني وقد تزيد الثالث وتجمع عليه الناس وما إلى ذلك، هذا هذه جائزته. أما في الثاني والثالث أينك تطعمه من ما تطعم منه؟ من أي أن تتكلف لو كل يوم بنفس الطريقة التي تكلفت في اليوم الأول؟ واضح يا أخو؟ إذن هذا مفهوم الحديث عند بعض أهل العلم. واضح؟ ثم قال وإذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه؟ كان للضيف أن يأخذ من ماله بقدر كراه لاحظوا قوله إذا لم يفعل القادر على الضيافة مفهوم أنه إذا إذا لم يفعل غير القادر فإنه معذور تنزل على الشخص ولا يجد ما يقريك به فالله يعني لا يكلف نفسا إلا وسعى فهذا من يعني الإثقال على النفس وعلى الشخص أن تكلفه ما لا طاقة له به وقد ذكر علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى أن من هدي الإسلام ومن أوامره عدم التكلف عدم التكلف وكان السلف يكرهون من يتكلف لهم ودخل الحسن البصري دخل بيته فإذا من أصحابه فإذا جماعة من أصحابه قد أخذوا سلة فيها فواكه فطلبوا من الجارية فأتتهم بها فأنزلوا وأكلوا ما فيها فدخل الحسن فوجدهم على تلك الحالة ففرح فرحا كبيرا وقال هكذا كانوا من قبل هكذا كانوا من قبل معنى أن السلفة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كالصحابة أسقط التكليف بين بعضهم البعض، ومن إسقاط للتكليف أن الواحد منهم ما كان يحرج على أخيه إذا دخل بيته أن يبحث هنا أو يأكل منها هنا أو يفتح الثلاجة ف... في المعاصر يعني، والله عز وجل بين هذا في سورة النور بين الله عز وجل في سورة النور الأصناف التي يجوز للمسلم أن يدخل عليها ويأكل من غير إذن فذكر من ذلك أو صديقكم ذكر من ذلك الصديق فالصديق والأخ في الله وما إلى ذلك الأصل أنه سقطت التكلفة بينه وبين أخيه المسلم فلم يتشدد عليه ولم لم يتشدد عليه ولم يحاسبه على المدخل والمخرج والأكل يقول علشان كليتي هذه ولا علشان جسدي هنا ولا علشان مصيمن هنا هتقدروا مع البراني ما كديروش مع في الله واضح يا إخوان الآية طيب يقول الله عز وجل ليس على الأعمى حرج ولا على الآرج حرج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 فإذا دخلت بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة الآية فبينت هذه الآية الكريمة الأصناف التي يجوز للإنسان أن يأكل منها يعني من بيتها من غير أن يستأذن تدخل بيت أخيك يعني مثلا أدخل على بيت أخي فلان إذا علمت أن البيت ليس فيه نساء أدخل أي غرفة شئت أفتح الفلاجة أكل منها ما شئت إلى ذلك هذه هي الأخوة الصادقة التي يصبح الأخ فيها يصبح الصديق فيها أكثر من الأخ ويصبح الإنسان يتعامل مع أخيه كأنه يتعامل مع نفسه من يريد أن يضع حواجز من غير أن يشعر بنوع من الثقل من غير أن يخرج ويدخل ولا يقول ذلك الشخص قد خرجت ولم تأبه بي وما إلى ذلك لأنه يعلم أنه خرج لحاجة له وأنه لم يقصد أن يهينه وما إلى ذلك أما وهذا بين الرجال والنساء أما أن تحاسب الرجل على المدخل والمخرج وتحاسبه على ما أكل أو لم يأكل وتضيق عليه فهذا لا يكون إلا مع الأجنبي أو مع الإنسان الذي تتعامل معه تعاملا رسميا وهذا يكون ما لا يكونوا لا لا يستقيم مع اخوتي في الله لا يستقيم مع الاخوة في الله وايضا فقد ورد ان سلمان الفارسي رضي الله تبارك وتعالى عنه زاره رجل مع ابنيه فانزل لهم وضع لهم طعاما يعني طعاما يعني متواضعا فقال الولد نأكل طعاما من غير زيت نأكل طعاما من غير زيت فذهب سلمان ورهن من طهرته عند البقال وجاءهم بالزيت فلما أكلوا وشبعوا حمد الولد حمد الله عز وجل وقال الحمد لله الذي قنعنا وشبعنا وقال لو سلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه لو قنعت لما كانت مطهرتي مرهونة عند البقال لو قنعت لما كانت مطهرتي مرهونة عند البقال ولذلك الذي أحب أن أوصي بأخواني وأخواتي أن لا يجعل الطعام ويجعل الأكلة همهم إنما الأكل والطعام جامع للناس حتى يتزاوروا ويتآلفوا فالمقصود هو التآلف والتزاور للطعام ولذلك كان من هدي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم الكلام على الطعام حتى لا يكون مقصود الناس هو فقط الأكل وكان من سنته صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في أذاب الأكل بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى أنه لا يأكل متكئا متمكنا هكذا جالسا يأكل فقط إنما يجلس كالمستوفز كأنه يعني فقط يريد أن يأكل ما يقيم ويصلي ثم يصلي صلى الله عليه وسلم وما أكل على خوان يعني طاولة قط إنه كان يفرش على الأرض ويأكل هكذا كمستوفى ثم يصلي صلى الله عليه وسلم لذلك المبالغة في الضيافة وتشكيل ألوان الطعام بما يعد نوع إسراف أو أو غلو أو مبالغة كل هذا يعتبر من مفسدات العلاقات بين الناس لأنه لأن الأمر إذا بولغ فيه انقطع وانقطعت بركته أما إذا مشى على اليسر والبساطة كما يقولون فإنه يبقى يتم يعني مثلا الآن إذا كان لديك أخ كلما كنت معه أطعمك خبزا وزيتا وحببت الله وقمت فتشعر بالأنس معه والفرحة والسرور أما إذا خرجت مني وقلت سبحان الله العظيم لم يطعمي إلا خبزا وزيتا إذا بلغ هذا يحج في قلبه فيتكلف لك ويذبح لك وكذا إلى آخر لكنه لا يذبح لك مرة أخرى ولا يمكن أن يذبح لك كل يوم واضح فتنقطع تلك البركة التي كنت ما تجتمعان عليها وهكذا يقال في سائر المناسبات تجد المرء يبالغ في المطوان فإذا لم يبالغ لا يفعل شيئا يقول كيف أستدعي الناس ولا أضع لهم طاولة فيها أكثر من مأكولات أو أستدعيهم ولا أضع لهم فواكه وانت ليس عندك يعني أنا لا أتكلم على من عنده الخير من عنده الخير وأكرم الناس فجزاه الله خيرا إنما أتكلم على من يضطر إلى أن يتكلم ويستسلف وما إلا ذلك فيبقى الناس يأكلون ويفرحون ثم ينصرفون ويبقى هو في هم الدين هذا لم يأمر به دين الله عز وجل وهذا لا يكون بين الإخوة واضح يا إخوة وهي فضل الله عز وجل يعني من فضل الله بين كثير من أهل التدين والصلاة هذا أمر مفقود لكنه موجود عند كثير من العوام وعند كثير من الأغنياء والمترفين ومع وعند كثير من النساء عند كثير من النساء لأن النساء مع الأسف الشديد خلقهن الله ضعيفات فيغلب عليهن حب الرياء والعجب والظهور أمام غيرهن فتحب أن تغيظ جارتها أو تغيظ صديقتها أو تغيظ المرأة الأخرى فتظهر لها أنها عندها الألوان من أنه كذا وأن ما إلى ذلك هذا أمر يعني موجود ولذلك جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت لو المرأة يكون عندها شيء فتزعم أن زوجها أهداه أهداها إياه هل يجوز هذا أم لا يعني حتى تكلم أمام الناس يعني حتى فقال صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطه كلابس ثوبيزور المتشبع بما لم يعطه كلابسة وبيزور ولذلك فعلى المرأة المسلمة الصادقة أن تتغلب على هذا النقص الذي فيها وأن تتغلب على هذه النوازع التي فيها فإذا كان الإنسان ظلوما جهولا كما قال الله عز وجل وإذا كانت المرأة ناقصة عقل ودين فهي كانت ظلومة جهولة ثم ناقصة عقل ودين فينبغي الله عز وجل لم يخبرنا بهذا إلا لنحاول أن نتغلب على هذا النقص الذي فينا واضح معشر أخوتي الأحبة وذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء فإن اضطلعت على النار فوجدت أكثر أهلها النساء قيل لما يا رسول الله قال لأنهم يكفر قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشير لو أحسن المرء إليهن الذهر كله ثم رأت منه شيئا لقالت والله ما رأيت منك خيرا قط فالنبي صلى الله عليه وسلم انظروا كيف بين للنساء أمرهن بالتصدق حتى يغطين على هذا النقص الذي فيه، وبين لهم العيب الذي فيهن حتى يتجنبنه حتى إذا غلبت نوازع الألوثة فيهن أي يحاربنها ويواجهنها بدين الله عز وجل بشرعه وما إلى ذلك إذن وإذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه كان الضيف أن يأخذ من ماله بقدر كراه وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن وقبة عامر أنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعتنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فاخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم أخذ من حق الضيف الذي يمضي لهم ثم قال ويحرم أكل طعام الغير بغير إذنه قول الشوكاني طعام الغير منع أكثر علماء اللغة دخول ألف لام على غير منعوا دخول ألف لام على غير واعتبروها خطأا في اللغة وكثير من المعاصرين الآن يخطئون في هذه الكلمة ويخطئون يضعون الفلام لام للغير والتصحيف والتحريف كثير طيب يحلم وكل طعام الغير بغير إذنه لقول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فنهى الله عز وجل عن أكل أموال الناس بالباطل وإما سرقة أو أخذًا إلا إذا كانوا من الأصناف التي قرأت عليكم الآية من سورة النور أو كنت تعلم أن هذا الشخص لا مانع لدي أن تأكل واضح؟ إذن الإذن ما يشترط لذاته إنما يشترط إذا كنت تعلم أنه قد لا يأذن واضح؟ ومن ذلك حلب ماشيته وأخذ ثمرته وزرعه لا يجوز إلا بإذنه ذلك لما أخرجه الشيخاني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه أي يحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه معنى أنه لا يجوز أن تحلب شاة غيرك أو بقرة إلا بإذنه لأن لا تقول هذا حليب والحليب يعتباد ذلك لأن الحليب مخزن داخل الضرع وشبه النبي صلى الله عليه وسلم دعوة المواشي بخزائن الأطعمة التي عندك واضح؟ واخذ ثمرته وزرعه ولا يجوز إلا بإذننا مقياسا على هذا كله إلا أن يكون محتاجا إلى ذلك كأن يكون جائعا يكون جائعا ومر بحديقة فيها الوان الأشجار فيها الخوخ والمشماج والتفاع والنقاص وهو مسكين يموت جوعا ثم لم يجب صاحب المزرعة أي مر عليها وهو ينظر إليها ولا يستطيع يأكل منها أمنه يأخذ منها يأخذ بشرط بشرطين الشرط الأول أيها ذي يا صاحب المزرعة يا صاحب المزرعة ثلاث مرات إذا لم يجبه بعد ذلك يأكل غير متخذ خبنة يعني لا يملأ كيسا من هذه المأكلات يملأ الفواكه في كيس ثم ينصرف لا يأكل هكذا ثم, ثم ينصرف يعني ينهي أكله هناك واضح ما ينادي صاحب الإبل أو الحائط أو حتى إذا مر بجمل مثلاً وأراد يحلبه أو ناقة وأراد يحل أو لا جمل لا يحلب أو بقرة أو شات فكذلك الحكم كالحكم الأول. فإن أجابه وإلا فليشرب ولا غير متخذ خبنا. لنا أخرجوا أحمد وابن ماجا وأبو يعلى المسندي والحاكم صححة وافقوا الذهبي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أتيت على رائم فناديه ثلاث مرار فإن أجابك وإلا فاشرب في غير أن, في غير أن تفسد وإذا أتيت على حائط بستان فنادي صاحب البستان ثلاث مرات فإن أجابك وإلا فأكل في أن لا تفسد وهو حديث صحيح الحديث الذي أخرجه الترمذي وقال حديث غريب وابن ماجه وغيرهما عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنا والحديث هذا الحديث صحيح كذلك إذا الخبنة هي أن تضع في مثلا في قب جلابيتك أو في كيس معك أو ما إلى ذلك هذا لا يجوز واضح طيب هذا هو باب الضيافة لا ندخل في باب آداب الأكل قال رحمه الله باب آداب الأكل تشرع للآكل التسمية والأكل باليمين ومن حافتي الطعام لا من وسطه ومن يليه ويلعق أصابعه والصحفة والحمد عند الفراغ والدعاء ولا يأكل متكئا ما زلنا في آدابه باب آداب الأكل تشرع للآكل التسمية والأكل باليمين ومن حافتي الطعام لا من وسطه ومما يليه ويلعق أصابعه والصحفة والحمد عند الفراغ والدعاء ولا يأكل متكئا ما زلنا في أداب الأكل والطعام والأطعمة وما إلى ذلك وهنا اختصر لنا باب أداب الأكل فأما قوله تشرع للآكل التسمية فلما أخرجوا أبو داود والتلمذي وقال حديث حسن صحيح وابن ماجه وغيرهم عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره وهذا الحديث صحيح وقد وردت أحاديث كثيرة في هذا المعنى من حديث عمر بن أبي سلمة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك وكل مما يليك والأحاديث في هذا كثير ومنها أن من لم يسمي الله عز وجل على الطعام فإن الشيطان يأكل معه وأورد الشارح صديق حسن خار رحمه الله قصة نقلها عن الإمام شاه ولي الله الدهلوي الحجة البالغة مفادها أن كون الشيطان يأكل مع الإنسان على مائدته إذا لم يسمي الله عز وجل هي أمر حقيقي. هذا أمر حقيقي وليس من المجاز الذي يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فقط أورد قصصا واقعية حدثت له ولأصحابه في هذه المسألة يعني يمكن مراجعته في الروضة المدينة طيب، في مقال والأكل باليمين، أكل باليمين، لما أخرجه مسلم وغيره عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. طيب إذا كان أعسر. عادته أن يكتب بشماله ويقضي أغراضه بشماله فإذا جاء ليأكل لم يستطع أن يأكل إلا بشماله فالجواب أنه ينبغي عليه أن يعود نفسه على الأكل بيمينه مهما كان واضح؟ اللهم إذا تعذر ذلك ولم يستطع وكان كلما أراد أن يأكل بيمينه اندلق الطعام عليه فلا يكلف الله عز وجل نفسه إلا وسعى ومن حافتي الطعام لا من وسطه وشوف يا إخوة هذه آداب حقيقة يعني من تأدب بها كان شامة بين الناس ومن لم يتأدب بها كان كال... كان البدو الأجلاف والأعراب وما إلى ذلك يأكلون كيفما اتفق وهذا يدل على همجيتهم أما الإنسان المسلم المؤدب فإنه يأكل باحترام وبوقار وبأداب معينة علمها له شرع الشريف. فإذا هذا الحكم الآن عندك صحن يعني عندك الصحن مليء بالأكل، ثم تأتي وتأكل من منتصفه. هذا من قلة الأدب. وفضل عن ذلك فإنه يذهب ببركة الطعام. ففي سنن ابن ماجه والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. البركة تنزل وسط الطعام تأكل من حافتيه ولا تأكل من وسطه قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح قال ومما يليه مما يليك يعني من جهتك أنت فمن قلة الأدب أن تأتي إلى جهتي شخص آخر وتأكل منها إلا إذا كانت هناك فاكهة فواكه ملونة أشكال وألوان عندك من جهة مما يليك التفاح ومما يليه مثلا الإجاس أو البرتقال أو ما إلى ذلك فهنا لا حرج أن تمد يدك إلى جهته حيث البرتقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر بالأكل مما يليك كان يقصد في الطعام الواحد أما إذا كان الطعام ملونا مختلفا فلا حرج أن تأكل من غير ما يليك يعني مثلا كانت هناك سفرة فيها هنا الدجاج وهنا اللحم وهنا أمر آخر فلا بأس أن تأكل من هنا واضح وين كان غي... لا يليك هذا لذكر علماؤنا رحمهم الله قال ومما يليه لما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن عمر بن أبي سلم قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك قال عمر فما زالت تلك طعمتي بعده صلى الله عليه وسلم فما زالت تلك طعمتي بعده ماذا ثم قال ويلعق أصابعه والصحفة ومن زعم أن هذا التصرف ليس من الحضارة فقد تقول على دين الله عز وجل ورد على النبي صلى الله عليه وسلم حكمه وإذا كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ثم رده فهو مرتد نسأل الله عز وجل السلام وتعالى فكل الخير وكل الأدبي في اتباع سنة الحبيب مصر صلى الله عليه وآله وسلم وكل الجلافة والجفاء والهمجية في مخالفة سنة الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم وسيأتي نوع سأنبه على بعض أنواع من الجلافة من الجفاء الذي ابتلي به كثير من الناس نسأل الله عز وجل السلامة والعافية ففي صحيح مسلم وغيره عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث قال وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان وأمرنا أن نسلت القصعة قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة وسلت القصعة قصعتيا لمسحها مسحها وتتبع ما بقي فيها من الطعام قال والحمد عند الفراغ والدعاء لما أخرجه البخاري عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدة وقال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا وللحديث الذي أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب وأبو داود وابن ماجه وغيرهم عن معاذ بن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر وله ما تقدم من ذنبه ولا يأكل متكئا والأكل متكئا يا إخوة هو هكذا هذا هو القول المشهور عند علمائنا هو أن تأكل وأن تجالس ممكن نقاعدتك من الأرض يعني أنك جالس مرتاح ومن قال وقال بعض العلماء الأكل متكئا هو أن تأكل هكذا متكئا وهذا وإن كان يحتمله النحو العربي وتحتمل اللغة وقد وق قال به بعض أهل العلم لكن أغلب العلماء قالوا الأكل متكئا هو أن تأكل جالسا مرتاحا وإنما كانت إكلة الحبيب صلى الله عليه وسلم كانت جلسته صلى الله عليه وسلم هكذا في الأكل يجلس هكذا على رجل ويرفع الرجل الأخرى فهو كالمستوفز يريد أن يقوم واضح؟ ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم ما, كان ما أكل على خوان القط ما أكل على طاولة كهذه نصبت أمامه صلى الله وسلم وجلس على فرش كهذه وجلس يأكل فرحا جذلان كما يفعل أكثر الناس اليوم إنما كانوا يبسطون على أرض النطع ثم يضعون عليه الطعام ويجلسون جلسة المستوكز هكذا ويتكلمون في مسائل العلم والدين وما إلى ذلك ثم يقومون بعد ذلك واضح؟ فالحلموس صلى الله عليه وسلم ما أكل على خوار القط ولا أكل في سكرجة هذه التي يضعون فيها الليمون وما إلى ذلك حتى تضع نكهة للطعام ولا رأى بعينيه شاتاً صميطاً يعني شات مشوية محمرة ما رأى صلى الله عليه وسلم بعينيه الشريفة صلى الله عليه وسلم ولا أكل خبز شعير يعني منخل إنما كان يأكلونه بنخالته هذا وهو صلوات ربي وسلامه عليه أشرف الخلق وأفضلهم وأعلاهم مرتبة ومنزلة بأبيه وأمه صلوات ربي وسلامه عليه ومع هذا ومع هذا كله لم يتناعم في الدنيا برغبته لا لأنه لم يجد وإلا لو أراد ذلك لا وجده واضح معاشر الأخوة الأحبة ولذلك فكثير من أهل الدين والصلاح في الحجاز وفي مصر من في بلاد المشرك خاصة عادتهم أن يأكلوا على الأرض لا أن ينصبوا الطاولات ويأكلوا عليهم فصحيح في صحيح البخاري عن أبي جحيفة قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده لا آكل وأنا متكئ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن نفسه قال لا آكل وأنا متكئ أما الجفاء والجلافة في المطعومات وفي طريقة الأكل فهو ما به كثير من المسلمين من ترك العادات العربية التي نشأنا عليها ونشأ عليها أجدادنا والتشبه بالكفار والنصارى والغربيين في الطرق أكلهم فمن ذلك أنه من عادتنا أن نأكل من صحن واحد وتكثر الأيدي عليه فيطرح الله عز وجل البركة واضح وأما الغربيون فيصبون لكل واحد منهم في صحنه الخاص ويأكلون لوحدهم من غير أن يعني تطرح البركة في ذلك الأكل ومن ذلك ما يبتلى به كثير من المتفرنجين من الأكل بالشوكة والسكين الأكل الذي لا يأكل إلا باليد يعني مثلا الآن طاجين الأصل أنه يأكل تتغمص وتأكل بالخبزه وبحالياً كياكلوا كي المسلمين لا ومكيد تصب بدك شيء في الصحن دياله ومكيد جيب لك سكين والشوكا وبعديه يكوا بالليمون لأ لاس لأن السكين ما يقدرش يقطع إلا بالليمون والشوكات يصدق بقطع بالليمون تيد هافمه واضح مع شيخو تاهي ما وكله هذا مما دخل عليه والحمد يعني الحمد لله أغلب العوام في المغرب ما زالوا لم يبتلوا بهذا الداء وإلى فهناك مسلمون في بلدان أخرى، وابتلو بهذا بشكل يعني كبير. يعني حتى إن العادات العربية أصبحت غريبة عندهم، واضح؟ وهنا قصة اللي أحدثتكم بها بعد ذلك حدثت مع الشيخ أحمد بن الصديق الغماري في حضرة شيخ الأزهر، الشيخ أحمد الظواهري. فإنه كان في مجلسهم، وأحدثتكم بها الآن لا بأس. كان في مجلسهم. فأقام الشيخ الأحمد الظاهري رحمه الله مائدة على شرف العلامة المحدث الشيخ عبد الحي ابن عبد الكبير الكتاني عندما كان في طريقه من المغرب إلى الحج واستدعى لذلك كثيرا من علماء الأزهر واستدعى لذلك الحافظ أحمد بن الصديق الغماري رحمه الله أجمعين وإذا بهم أجمعين يأكلون بالسككين والشوك على طريقة الإفرنجة لما ابتلوا به ابتلي المصريون بالتفرنج قديمة وأما الشيخ أحمد الصديق فيأكلوا بطريقته العادية لأنه كان يكره التفرنج ويحاربه حربا شعواء فيأخذوا الخبز ويغمس ويأكل كما يأكلوا المسلمون فقال الشيخ الأحمد الظواهري أنا كمان حاكل زي سيدنا السيد أحمد الصديق حاكل بإيدي مع علم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حمل زيتونة بشوكة بإبرة فالتفت إليه الشيخ أحمد الصدير قال له يا شيخ هذا الحديث لا يثبت قال له يا شيخ هذا الحديث لا يثبت فأخذت علماء الأزهر غيرة على شيخهم قالوا, يا قالوا كيف تقول هذا للشيخ أحمد الظواهر وهو شيخ الأزهر والعالم وكذا؟ الحديث موجود في كنز العمال قال له قد قرأنا كنز العمال بكامله ولله الحمد فلم نجد فيه هذا الحديث أليس كذلك يا شيخ عبد الحي قال نعم حديث غير موجود في كنز العمال عند ذلك غضب علماء الأزهر غضبا شديدا وقالوا للشيخ أحمد الغمالي أنت لست من لم تتخرج من الأزهر فيعتد بقولك في العلم فقال له نحن المغاربة لا نعتده بالأزهر طاشت عقول المصريين في آخر القصة المهم الشيء بالشيء أذكر أتيت بها من أجل مسألة الأكل بالأيان فهذا يعني ينبغي على المسلم يعني أن يعود نفسه هدي الحبيب مصر صلى الله عليه وسلم في الأكل وفي الملبس وفي الطعام وما إلى ذلك وليس هذا عود بالله يعني ليس هذا من التخلف أو الرجوع إلى الوراء في شيء حاش الله بل هديو الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم هو الحضارة، وهو التقدم، وهو الرقي وكلما تشبهت بالحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم كلما كنت أقرب منه يوم القيامة وأحب إليه وكلما حب حبك له صلى الله عليه وسلم لأن النفس تميل إلى ما يشبهها وكلما تشبهت به صلى الله عليه وسلم كلما أحبكه وكلما أحبكه كذلك بأبيه وأمي أقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين هل من السنة غسل الأيدي قبل الأكل؟ أما الإمام مالك رحمه الله فقيل له أرادوا أن يأتوه بالماء ليغسل يديه قبل الأكل فقال له لم يكن عليه علماء بلادنا فلا أفعلوهم يعني علماء المدينة لكن يعني إذا كانت اليدان متسختين فالأمر واسع يعني لا حرج في ذلك ما أحفظ حديثا في الباب لكن الذي الوارد هو غسل اليدين بعد الطعام هذا الوارد بعد العلاقة بعد العلاقة يعني السُنَّ أن تأكل بأصابع بهذه أصابع ثلاثة أما من أكل بأصبعين فمن هيونان هي أما من أكل بأصبع واحد فهو كبر ومن أكل بخمسة أصابع فهو جشع هكذا قال علماؤنا وليك يأكل جود الدين فهو جشع الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرتفع شيء هذا بقيم تذكر المكلا. الله ما كرمه حقا. إذا كان عند عند عند تقبت مدي. إذا ساعة كان ينبغي يقدم له شيئا. يا. يحتمل هذا وهذا، لأن إذا دخلوا قرية فلم يقروهم كلهم، فالأصل أن يعني يقريهم بعضهم، ف يعني يسقط فرض الكفاية عن الآخرين. أما إذا لم يقهم أحد قط فيقال عن هذه أهل هذه القرية إنهم بخلاء، كما حدث مع موسى عليه السلام وخلد. Hafuin? Nem. Nem. De én tudom, a hónapokban a szennyezés miatt, هو عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم الشيء لا يدل على تحريمه ولا كراهته لأنه قد لا يكون فعله ولسبب من الأسباب قد لا يمكن مختارش على باله نهائيا لأن الأمور تتغير وتتجدد على حسب أن العرب كلهم لم يكن من عادتهم أن يأكلوا على الطاولات لكن عندما ذكر الصحابي هذا الوصف لم ما أكل على خوان قط إنما يبين في هذه الحالة يعني زهده صلى الله عليه وسلم وتواضعه ولا يدل هذا على أن من أكل على الطاولة فقد أثم أو, أو أنه يعني مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا ولكن معلوم أن من أكلت على الطاولة ففي الغالب هي يأكل متكئا فمن هذه الناحية يخالف السنة ثم الطاولة في العادة فيها نوع من النخوة ومن ال يعني نوع من الفخر وما إلى ذلك ومع هذا فالأمر واسع يعني في هذه الباب يعني لا ينبغي التشدد في هذا الأمر إنما الأمر لواحد في نفسه وذاته يمكن أن يشدد على نفسه في التمسك بالسنة لكنه لا ينبغي أن يحاسب غيره على هذه الأمور واضح؟ يعني العلماء في هذه الأمور كلها يقولون هذا كره التنزيل لا كره وإن كان النصوص تدل على تحريم لا لا لا ما كان نتقسم بالأحداث لا تساعدني وعند فقهاء مسألة ثانية خطأ لا شوف الإمام الخطابي قال كلاما جيدا. الخطابي قال عندما تحدث عن الأكل متكئا قال رحمه الله تبارك وتعالى يحسب أكثر العامة أن المتكئ هو المائل المعتمد على أحد شقيه لا يعرفون غيره وكأن بعضهم يتأول هذا الكلام على مذهب الطب ودفع الضرر عن البدن إذ كان معلوما أن الأكل مائلا على أحد شقيه لا يكاد يسلم من ضغط يناله في مجال طعامه فلا يسيفه ولا يسهل نزوله إلى معدته ثم قال وليس معنى الحديث ما ذهب إليه وإنما المتكئ هنا هو المعتمد على الوطء الذي تحته وكل من استوى قاعدا على وطاء فهو متكئ والاتكاء مأخوذ من الويكاء والوكاء هو الغطاء ووزنه الافتعال منه فالمتكئ هو الذي أوكى مقعدته يعني أغلقها ربطها تقول يداك أوكتا وفك نفخا يعني يداك التي ربطت القربة وفمك الذي نفخها وشدها بالقعود على الوطاء الذي تحته والمعنى إني إذا أني إذا أكلت لم أقعد متمكن على طية والوسائد فعل من يريد أن يستكثر من الأطعمة ويتوسع في الألوان توسع في الألوان ولكن آكل علقة وأخذ من الطعام بلغة فيكون قعودي مستوفزاً له واضح هذا كلام الخاطر نحن نقول إذا كان الأكل مما يؤكل بهذه الأمور يعني مثلا هناك مأكلات لا تؤكل إلا بملعقة لا حرج في هذا إنما الحرج أن تأكل الطعام الذي اعتاد قومك أن يأكلوه بأيديهم بالملاعق والسكاكين والشوك بحل الحم. واللحم الناس تاخذه بيدها وتتاكل وتدير في الملحه وكاولو تاكله لا هما زعما من الرقيه يديروا الشوكه ويديروا يقطعوها هكذا هكذا هكذا زعما وتشبه ما جايش معهم داك الشيء ماشي ها باش <تصحيح> تشك... صحيح؟ يتغير <تصحيح> كل واحد يا طف صحنوا خاصه داك الناس اللي كيحسبوا لهم راسهم مراقيين او في ال... أفواً <سؤال> وهو عليه غوت لعليه وجهت جهة يعني على قضية الأكل نعم كان يعني لا نعم نعم إذا لم يكن متشبها بالكفار وكان الجنس الأكل لا يؤكل إلا كذلك فلا حرج إن شاء الله هل يقول ميزة باش في الميضة؟ في الميضة؟ لأن الأصل إذا داز على الحياة وكان ملاثم ما يقول له تفضل وينزل له منك شي يأكله فهو ضيف نازل عليه يكار مكتران